الا يالله اللي طالب طاعتك ورضاك وعلم اللي يذكره وهل الخير نذكر به انا في رجاء عطفك وانا ملتجي لحماك تفرج همو مرق يا فرج الكربا الا يا لا أهان الخير بذكرك أنا في رجاء طفق ونار بلتجيل حمك تفرجهمو هموم القلب يا فارج الكربان إلّي أذع الغربي وحرك غصون الراك. وناح الحمام وعالي الصوت يجهر تنهدت مثل المظرم اللي لقاتم باك تنهد صويب مونس لك الحرب انا في رجاع طفك وانا تجي لحماك اتفرج هموم القلب يا فارج الكرب اجاوب حمام الورق يا نايم يا عساك يحدك زمانك يا من لا تبي ذليل اللي ياجيته خجولا تعد خطاك تلزق وقلبك واهج النار يسعى رباك أنا يا الله إني طالب طاعتك ورضاك وعلم اللي يذكرى وهنا الخير انا في رجا عطفك ونام تجي لحماك اتفرج هموم القلب يا فارج الكرباء ألا يا حمام الورق هيغتني بغناك مع الهم والغرب والبعد والغرباء ألا يا حمام الورق ما شفت وإلا جاك ترى ينفع المهموم علمي باش شربا ألا يا الله إني طالب طاعتك ورضا وعلمي لي ذكرى وهنا الخير نذكر با أنا في رجاع طفك وانا من تجي لحماك تفرج هموم القالبي يا فارج الكرب عن الدار واهل الدار والسر ما يخفاك غريب انت حدى هالزمان وقرا سربه من أول يجوز العذر إلى اللي يروح هناك وانا اليوم مالي عذر وشتع الذرب هيا يا الله إني طالب طاعتك ورضاك وعلم لي ذكنا وهنا الخير رب. أنا في رجاع طفك وانا ملتجي لحماك اتفرج هموم القلب يا فارج الكربا. من اول يجوز العذر الى اللي يروح هناك وانا اليوم مالي عذر وشتع ذربه مسكها حكيم الراي واندارت الافلاك وقاد السفينة واشرق النور مع دربك انا يا الله إني طالب انطعتك ورضاك وعلم ليا ذكرا وهلا الخير بذكاربا أنا في رجاع طفك وانا ملتجي لحماك تفرج هموم القلب يا فرجت كربك